بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمرون أولئك الذين لهم وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتْلُقَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنشَأْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ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 عزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب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 انظر كيف كان عاقبه المفسدين ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين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 إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ أُجِدْتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ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 ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يُوجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ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 قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُؤْمِنُ الدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ بِمَا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ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 صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ حُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ على ان انه صرح ممرض من قورير قالت ربي اني ظلمت نفسي قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت معسلما بِالْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طاب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 لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فأنظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاويتا بِمَنْ ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَن جِئْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتقون وَلوطًَا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَفَاحِِشَةَ وَ تُ تُ بَصِرُون إِنكُم لَلتَأتُونَ الرِجَلَ شَهْوَةَم مِن دُونِسَ ببلَلْأَن تُ قَوْم تَجَهَلون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 وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَمَّنْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ, فأنبتنا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم ان تنتم بتو شجرا الا ان مع الله بل هم قوم يعدلون ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَّ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ أم يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَإِذَا دَعَا هُوَ يَكشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ مَعَ اللَّهِ قَوْلًا لَمَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ البر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أم من يبدأ الخلق ثم من يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله منه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 عَمٌّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءَنَا أَنَا إِنَّ لَمُخْرَجٌ هذا أُعِدَّ هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ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 صدورهم وما يعلنون وما من ظائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين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 تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ جَنَّاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ, تكلمهم أن سَكَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّن مَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِ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 وكل أتوا داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تبربر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي قَن كل شيء ان انه قدير بلا تفعلون من جاء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 قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما